book 2 50 50 na kupałisku film w basenie w الجو حار اليوم ايديمي هل نذهب إلى المسبح هل نذهب الى المسبح ماش خوج هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه ماش هل معك منشفه هل معك منشفه ماش <بلاوكي> هل معك ميور رجالي <ماش بلاوكي> هل معك ميور رجالي ماش <بلاوكي> هل معك ميو حريمي هل معك ميو حريمي هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحة؟ بيش هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ بيش سكاكت هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ كتي سبرخة؟ اين الدوش اين الدوش gdzie kabinka na przeliczanie اين كابينه تغيير الملابس اين كابينه تغيير الملابس gdzie są płaveckie okulary اين نظاره <السباحة؟ تصفيق> هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ يهودا تستا هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ يهودا تيبلة هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ يمي زيمة أنا بردان أنا بردان. بوداي príliš studená. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. إيم ز ودي فون. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. просим вас internetovú adresu www.book2.de, kde si môžete prezrieť našu knihu a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.